بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية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 لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وذرابي مبثوثة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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن عادوا علينا حسابه